بسم الله الرحمن الرحيم رديدوا الله أكبر إناه النصر المبيه إنها خلافة الأشرى ووعد رايق رديدوا الله أكبر إناه النصر المبيه إنها خلافة الأشرار ووعد واقع إن النصر المؤزر من إلهي العالمين فصدح في كل فج هذا يوم الفاتحين وعيد الله أكبر إن النصر المبين إنها في نهر البشرا وعد و يقي الله اكبر انه النصر القريب إنها في نهر البشرا وعد و يا عباد الله بشرا قام صح للمؤمنين قام صح للعز هيا ففرحوا يا مسلمين ففرحوا يا مسلمين ففرحوا يا مسلمين السلطان له الحق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 sizlerden isteğimiz kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanız forum video ve sosyal ağlarda paylaşım yaparak bu anlamda bir duyarlılık oluşturmanızdır. Ya <gülüyor> hatta